يهبني من يا أو يرسل رسولا أنحي <تصفيق> sleep ان <تصفيق> tion ذلك والذي نزل من السماء تخرجون La la la Can cuanto ka قالوا ins the pod